الحمد لله رب العالمين وأصموا وأصمم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين الموادعي والإخوة فهذه هي الحلقة السابعة والعشرين من حلقات من أحكام القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا. كن من نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن استنباضه من قوله تعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا الآتين وذكرنا منها ما تيستر من الفائد وآخر ما ذكرنا إثبات أولي الله تعالى بذاته وكما بينا أن العلو من ولا والأقسمين علو ذات الذي ذكرنا ثلاثة كتاب والصمة وإجماع السلا وإجماع الثلاث والعقل والفطرة على تبوث وأن القسم الثاني وهو علو السفة فمعناه أنه ما من صفّة كمال إلا وللله سبحانه وتعالى أعلاه ما من صفّة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها وتقول ذلك. قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله ولله المثل الأعلى وقوله له المثل الأعلى وجلالة هذا القسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة وفي العقل وربما يكون في شقرة جليم عليه أيضا فأما الكتاب تذكرنا منه ما سبق ولكن المثل الآلى والله المثل الآلى فبح اسم ربك الآلى وأما السنة والأحاديث فيها كثيرة تعلف على كمان الله عز وجل قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعدم كفر فاتح لأحاديث الأحصى وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الآل فيكتس له العلو المطلق وهو كنائس من الوسات يشمل أيضا الوسات وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى فتات السماء من كل وجه وأن العقل فلأنه فإلا فلأنه لا معلوم أنه لا يمكن أن يعبد باستحقاق العبادة إلا من كان كامل السفاة ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا فقال يا أباك لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لأن مثل هذا ناقص والناقص العين كنا نكون ربا نعبد لنقصر ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماء ومثال الآية الكون وإن كنت في ريد مما نزلنا على عبدنا إثباتوا أن القرآن كلام الله لذلك لأن القرآن كلام ليس عين قائمة بنفسها وإن ماه كلام وإذا كان نازلا من عند الله لازم أن يكون كلام الله وهذا هو الذي أجنى عليه السلام وأعمة الأمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقد تكلم الله تعالى به حقيقة وسمعه جدول من الله وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في ثلث الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميم على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبي فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه والنغة الذي نزل به خمسة أشياء فقال وإنه أي القرآن المنزل يتنزيل رب العالمين هذا المنزل نزل به الروح الأمين هذا النازل به على قلبك هذا المنزل عليه بلسام عربي مبين هذه اللغة فالقرآن جمع هذه الألصاف كلها إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة اللغة العربية والكام لا أحد يشد في أنه من صفاق كمان فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم وبهذا احتج الثلاث على من قالوا إن القرآن مخلوق فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال مثل الله من هذا الوجه فكان هذا فكان فالكلام من كنه كلام من الفت من الكمال قال عز وجل وان كنت في غيض مما نزلنا على عبدنا وفي هذه الايه اي اشاره الى هذا القران حيث كان كلام الله فان القران لان الكلام يشهد بفرح من تكلم به دعسينا إذا كان هذا الكلام مترمماً بنعاد الأخلاق وكمال الآداب كما في القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن أشرف الكلام وأكمل الكلام من جميع النجوم من حيث الفصاحة والجودة والناس والحكم. ولولن يكن من إلا عنه كلام الله فكان كارثاً في السراف والفضل ومن فائد هذه الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكأنه عبد لله ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب بل هي أشرف المناقب ومن لم يكن عبد لله صار عبد لهواه. لأن الإنسان لا بد أن يكون متذللا بالشيء فإما أن يكون متذللا متذللا لربه وإما أن يكون متذللا لهواه وشيطانه ومن فوائد الآث الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في شيء من خصائص ربودية لأن العبد خلاف الرب فلا شيء برسول الله صلى الله من خطائص ربوبية فلا يكون أفعل لأحد ولا دفع عذرا من عنه ولا يعلم الغيب ولس عنده خزائن الله وقد أمره الله تعالى أن يؤلم ذلك للملأ فقال قل لا أقول لكم مني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحايله يعني ما أنا إلا رسول مدلع عامل جمائح إلي مدلع له وقال الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجير من الله أحد ولم أجد من دينه متحدا إلا بلاع من الله ورسالات يعني لست إلا مضلعا من الله تعالى ورسولا من عنده أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولو كان يملك شيئا لا ملك أن ينقذ من شاء من من الحلاك والظلال ويهدي من شاء وهذا لسه إليه كما قال الله تعالى ليس بك من عامي شيء وعمره تعالى أن يقول قل لا أملك النفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت آلا مضغيبة لستشتبه من الخير ومن ثم يسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤين ويتفرع على هذه الفائدة ديان ضلال أولئك الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعونه ويستعيصن في به ويرجون شفاء المرض ويزالة الضرر وحصول المثلوب ويعرضون بذلك عقرب العالمين عز وجل كما أن بعضهم ردني أذن أن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب مما عند الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمنكم هذا الأمر شيء وقد ظل من هذا الوجه طائفة طائفة ادعت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خصوصية ربودية وطائفة أخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس برسول إما أنها نفت بشاركة مطلقا أو نفث عموما في سالحين، وكنت طارفا كني واللقاء، والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسل، أشرى الله إله إن الله أشرى أن محملا عبده ورسوله، وإلى حد قصير قابله إن شاء الله.